وداعاً لليأس, والأحباط. وداعا لليأس والإحباط المجتمع في حاله احباط يا جماعة أكتر مرض الوقت بيعاني منه المجتمع اللي احنا عايشين فيه مرض الإحباط والعياذ بالله مرض اليأس بقى مرض منتشر وداعا لليأس واليأس يا اخواني في الله طول ما ربنا موجود ربنا كبير ربنا عظيم ربنا قادم بس أهل وعرفنا ربنا يا ريتني من زمان اهل الدنيا قالوها لبعض لما حد يعرف يدخل في علاقة وتسعد قلبه وتغير حياته وتغير الهم والكمد والغم اللي كان عايش فيه يقول يا ريتني عرفتك من زمان احنا عايزين نقول الكلمه دي لما نعرف ربنا يا اخواني في الله معنا النهاردة شعارات من كتاب الله معانا النهارده شعارات من كلام الله معانا النهارده شعارات من الكتاب اللي نازل من فوق سبع سماوات عشان السعاده الشعار الاولاني ياتي بها الله يلي كان عندك امال واحلام وحس ان احلامك بتتحطم يلي كان عندك امال واحلام وطموحات وحس ان عندك امكانيات بس الواقع مش مساعدك او ما أنتش قادرة توصلي للي انت عايزاه والاحباط مالي نفسيتك انت سنك ينفع انك انت لسه تحصل احلامك انت خلاص وقص الواقع والضغوط والمشاكل تقدر انك توصل لللي انت عايزاه. انت بعد ما كسرت الثلاثين لسه نقدر ان احنا نتكلم في الزواج من العريس المناسب اللي يسعبك وانت لسه بعد ما قربت للأربعين نقدر نتكلم في الأحلام والطموحات يأتي بيها الله الله قادر مش مش يحققها الله يأتي بيها الله الله قدر ان يجيب احلامك لحد عندك الله قدر ان يجيب امالك لحد عندك هو ده الامل يا جماعه في ربنا عسى الله يا كل صاحب احلام يا كل صاحب طموحات، يا كل صاحب افكار يا كل صاحب مبادئ ورساله نفسك انك تحققها وتعيش عشانها عسى الله ان ياتينا بهم جميعا عسى الله ان يحقق كل احلامك عسى الله ان يحقق كل امالك عسى الله ان يبلغك مما يرضيك اماله ياتي به الله اوعى تقولي ان احلامك ضاعت او احلامك مش هتتحقق مهما كان احلامك مهما كانت اماليك مهما كانت رغباتك مما يرضي الله احلامنا اللي ربنا يعلم انها خير احلامنا اللي ربنا يعلم انها فعلا ما تعرفش الخير فين الرضا يا اخواني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو احسن اختيار ليه وهو احسن بديل لي. وهو الخير وهو خير كله من اول والاخر خير ممكن بس نصبر شوية وبعد كده نشوف الفرج قد ايه خم يجيب المضطر اذا دعاه المضطر ده اللي عادش عنده ولا سبب ينجو بيه المضطر ده اللي ما يقدرش يفضل في الابتلاق ده ما ينبعش حياته اللي لو الابتلاء ده فضل المضطر ده اللي انقطعت بكل السبل، المضطر ده اللي الابتلاء مش قادر يستحمل الصعبات اوه منهج ام من المضطر اللي انقطعت بيه الأسماك تخيل بقى لما خلاص كل حاجة راحت شوف ربنا بيقولك ايه وهو الذي هو وهو الذي ينزل الغائف من بعد ما قلطوا وينشر رحمته قرب ايه اللي ربنا ما يقدرش يزيله هم اللي ربنا ما يقدرش يفرجه قرب اللي ربنا ما يقدرش يكشفها الله قادر ان يبدل اي كرب يبدل أي وضع يغير اي كرب من يجيب المضطر اذا دعاه اذا دعاه يا اخواني لما يرفع له ايده ويقول يا رب ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون واحد يقول طب دنوح يا ابني قول يا رب يا ابن دعي ربنا سبحانه وتعالى